www.goodwayinlife.com. Muntada, ahlal, hije, u, k, <tied> عذبني فاني لك محب وان ترحمني فاني لك محب على كل الاحوال احبك ربي بحبك يا رب انا النهارده عايزك تعيش معنى علي وعظيم وغالي وما يتوصفش معنى حب الله للعبد تتصور رب جليل رب له الكبرياء رب له العزة والسلطان يحبك عارف انت لما تيجي يعني في محب البشر فيعني الواحد يقول فين وبالنفسه كده يعني هيحبني على ايه يعني انا فيا ايه يعني يتحب هو كده لكن سبحانه وتعالى تتصور انه بيحبك والله لو ابتلك بيحبك لو انا عم عليك بيحبك لو منع عنك بيحبك لو اعطاك بيحبك لو امرضك بيحبك لو شفاك بيحبك بس انت مش عارف تلبس نضرت الحب وتقرأ وتفهم عنه عشان كده عايزك المهاردة تلبس نظارة الحب وتشوف رب ملك يحب سبحانه وتعالى ازاي فهمني اكتب معايا القواعد اللي بناخدها في كل حلقة اذا منع عنك فهذا عين العطاء لانه لا يمنع عنك بخل سبحانه وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى بخيل انما يمنع عن ليحفظك مش قلنا اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء فوالله انت مش فاهم ووالله انت مش واخده بالك ياللي بتقولي انا متاخره في الزواج ياللي بتقولي كان نفسي والله ان انا اطلع في بيت احسن البيت ده اهلي منعني من ومن الامور مش عايزني البس حجاب شرعي مش عايزني اروح احضر دروس المعاني دي اللي بتبقى قافله القلب شوية لو فهمتي هتحبيه ازاي بس زي ما انا مش عارفة او طيعوا حق الطاعة معه احنا مش فاهمينها فعنا عشان كده بيترسخ في قلوبنا اللي بيقولوا عليها العلماء غرة التسخط فيبتدي يقول الواحد مننا ما ينفعش مش فاهم اكيد ربنا لا يردني ربنا ما بيحبنيش ربنا لعني ربنا بيعاقبني. افهم كلام عالي اوي عند العلماء يقولوا خلق الله النار رحمه ازاي خلق الله النار رحمه ربنا خلق النار عذاب قالوا لا لا لا لانها ترضع قلوب عباده ترضع هذه القلوب النار لما الواحد تيجي على باله تزجره فهو ده عشان كده لو قريت المعاني دي بعين الحب هتلاقيك بتشوف أمور غير الأمور فتكتب معايا منعه عين العطاء إنما يبتلي ليهذب لا ليعذب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم عايزك وعايزك تشوفي كده الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام احنا اتفقنا ان سيدنا الخليل ابراهيم ده من اعلى الناس اللي حبت ربنا الخله اللي هي تتخلل كل حاجه في حركات الانسان في سكناته كل شيء بينطق يقول ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام بيحب رب فتلاقيه بيقول فانهم عدو الا رب de wereld. Vervolgens اللي خلقني وهو اللي بيدبر أمري شيء الهم ليه خلقك ولن يتركك سدى وهو اللي بيده أمر بديتي ونهيتي هو الأول والآخر عامل مشكلة ليه وشايف الدنيا مقفوله ليه أمرك بيد رب مدبر للأمر فسيبها على ربك قدمت لكم هذه المادة أن ينتدى أحلى حياة